بسم الله الرحمن الرحيم ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل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 والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أُن الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة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 للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقلطرة والقناطير المقلطرة من الذهب والفضة والخيل المثومة والأنعام والحر ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.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 لا يتدخل المؤمنون الكافرين أو لا أم لا دون المؤمنين وَمَن يَفْعَلَ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ بِفِئَةٍ إلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَى وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَطِيرُ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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء ان توزلوا أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوكم بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرتول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين سرية بعضها إلى بعضه والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع عليم فلما وضعتها قالت ربي إن فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنت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 قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب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 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يختطمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من إن الله يبشرك بكلمة من هُزمه المتى حُيَّ سَبْنُ مَرْيَمَ وَجِهَانٍ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ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 وأبرئوا الأكمه والأبرط وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تزخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين ومطدقا لما بين يدي من الثورات ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجيتكم بآية من ربكم فاستقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا أصراكم متقين فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله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 فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناطرين فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتنوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون هل حق من ربك فلا تكن من المنترين فمن حاجت فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا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 قل إن القضل بيد الله يؤديه من يشاء والله واسع عليم يخصف برحمته من يشاء والله ذو القضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بخنطار يؤسه إليك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 ان الذين يفسدون بعهد الله وايمانهم كمان قليلن اولئك لا قرار لهم في الاخره لا قرار لهم وَلَا الاخره ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ولا يدكيهم ولهم عذاب أليم.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 ما كان لبشر أي يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون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 وَمَا تُنفِقُ مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ قُلْ الطَّعَامُ كَانَ حِلٌ لِبَنِي إسْرَائِيلَ إلَّا مَا حَرَّمَ إسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلَ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْرَةُ قُلْ تَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتَنُوهَا إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَمَنِسَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَلِبَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ قَوْلَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِن لَّتَعِبَ رَاهِمَ عَنِفَ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتِ مُضِعَ الْنَّاسَ لَالَّذِي بِبَكْتَ مُبَارَكَهُ وَهُدَى لِلْعَالَمِينَ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَةٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَرَضَ الَّتِي حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إلَيْهِ تَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلَى الْعَالَمِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قل يا أهل الكتاب لما تقدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عودة تبغونها عوجاً وأنتم شهداء وما الله بغافل عن تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريق من الذين أُوتوا الكتاب يرزقون بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تثنى عليكم آيات الله وفيكم رسوله وَمَيَّعتُم بالله فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُولُ اللَّهُ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ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 فألت بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفة حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهدون. واتكون من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 ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاتحون لن يضروكم إلا أدا وإن يقاتلوكم يولوكم الأجبار ثم لا ينفرون قربت عليهم الزلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتنون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمه يسلون آيات الله آنا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 إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله فيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها قابلون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وَمَا ظَلَمَهُمْ الله وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْتَحِلُّوا بِطَائِنَةٍ مِنْ دُونِكُمْ لَا يَأْلُونَكُمْ قِبَلَهُ وَالدَّمَ عَلِمْتُمْ ۚ قَدْ بَدَتِ الْبَغَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا نقوكم قالوا آمنا وإذا قلوا عض عليكم الأنام من الغير قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور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 أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار وجنات تجري من تحتها الأنهار قايدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم صنف فسير في الأرض بعض كيف كان عاقبة المكذبين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 وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا تَأْوُقُتُنَّ قَلْبَتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمِينَ قَلْبَ عَلَى أَعْقَابِهِ فَلَيْبُرَ الله شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَدَّنًا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 ولقد خدّقكم الله وعده إذ تحصنهم بإذنه حتى إلى فشلتم وتنازعتم في الأمر حتى إلى فشلتم وتنازعتم في الأمر وعطيت من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم طرفكم عنهم ليبتنيكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأتابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله طبير بما تعملون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 ولقد عطى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين تفروا وقالوا لإخوالهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزلا إذا ضربوا فِي الأرض أَوْ كانوا غزلا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت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 لِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ يُسْلِمُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَشَدُّ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانُهُمْ وَقَعَدُوا لو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 ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ألا خوف عليهم ولاهم يحزنون يستبشرون بعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا لله والرسل من بعد ما أصابهم القرح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 ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا اسمه ولهم عذاب مهين.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 فإن كذبوا كفَقَدْ كذِبَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالْزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُلِيرِ كل نَفْسٌ جَائِقَةٌ مَوْضُودٌ وَإِنَّا لَتُوَفَّى نَأْجُرَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُذْخِنَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاتَى وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذا كثيراً، فإن تكبر وتتكو فإن ذلك من عزم الأمور. وَإِذَا قَرَأَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ فَسَمِعَهُ آَمِنُوا بِهِ وَخَشُوا رَبَّهُمْ وَآيَةُهُ الَّتِي أَنزَلْنَا وَمَا هِيَ عَلَى حِسَابٍ ۚ وَآيَةٌ لَّهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُم مُّظْلِمُونَ ۚ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ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 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وطابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون